أحدا غيرك وقوله ف لفظ ف ي لا أسأل عنه أحدا عنه بعدك ا بالله ل قل آمنت ق و آ م ن ت بالله المقصود به ا ل إ ي م ا ن الشرعي ل أ ن ه هو الذي يتعدى بالباء ف ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا تعدى بالباء في نصوص الكتاب و ا ل س ن ة فيعنى به ا ل إ ي م ا ن الشرعي الذي هو قول وعمل واعتقاد وكما ذكرنا لكم سلفا في شرح حديث جبريل أ ن ا ل إ ي م ا ن مشتق من ا ل أ م ن و أ ص ل ه أ ن من آ م ن بشيء امن ا ل غ ا ئ ل ة يعني من صدق به تصديقا جازما وعنى عمل بما يقتضيه ذلك التصديق يقتضيه ف إ ن ه يامن غ ا ئ ل ة التكذيب ل أ ن تكذيب المخبر له غ ا ئ ل ة يعني له أ ث ر س ي ء على المكذب فمن كذب لم يامن ف ا ل إ ي م ا ن و ا ل أ م ن متلازمان من حيث ا ل أ ث ر و ا ل إ ي م ا ن مشتق من ا ل أ م ن ومعنى لا يعني من ج ه ة الاشتقاق اللغوي البعيد و ا ل إ ي م ا ن معناه التصديق الجازم الذي لا ريب معه ولا تردد فيه ثم استقم ثم هذه لتراخي الجمل و إ ل ا ف إ ن ا ل ا س ت ق ا م ة من ا ل إ ي م ا ن فلا يفصل بين ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل إ ي م ا ن كما تقول آ م ن بالله ثم اعمل من الصالحات فهذا تراخي ج م ل ة عن ج م ل ة وتراخي الجمل بثم له ف ا ئ د ة من ج ه ة علم المعاني في ا ل ب ل ا غ ة محل الكلام عليها هناك وقوله ثم استقم فيه ا ل أ م ر ب ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل ا س ت ق ا م ة لفظها استفعل استقام فيها معنى الطلب ولكن هذا ليس بظاهر ل أ ن لأن الفعل استفعل أ و هذه ا ل ص ي غ ة استفعل ت أ ت ي ويراد بها الطلب و ت أ ت ي ويراد بها لزوم الشيء و ك ث ر ة الاتصاف به فمن ا ل أ و ل وهو أ ن استفعل ت أ ت ي ويراد بها الطلب كقولك استسقى فلان يعني طلب السقيا واستغاث طلب ا ل إ غ ا ث ة واستعان طلب ا ل إ ع ا ن ة وهكذا في أ ش ب ا ه ه ا ومن الثاني وهو أ ن استفعل ت أ ت ي ويراد منها لزوم الوصف وكثره الاتصاف به وعظم الاتصاف به كقوله جل وعلا مثلا واستغنى الله في س و ر ة التغابن واستغنى الله يعني غني استغنى ا ليس معنى طلب الغنى ولكنه غني ا بغنى لازم لذاته وكثره و ع ظ م جدا ف إ ذ ا استفعل هذه اذا تغيرت أ و إ ذ ا لم تستعمل في الطلب فيعنى بها لزوم ا ل ص ف ة للذات و ك ث ر ة الاتصاف ف وعظم الاتصاف ف بها بحسب ما يناسب الذات ف إ ذ ا استقام يعني إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما أ م ر ت ومن تاب معك فاستقيموا إ ل ي ه واستغفروه وهكذا تقيم ليس معناها طلب الشيء ولكن معناه ا ل إ ق ا م ة على هذا الدين ا ل إ ق ا م ة على ا ل إ ي م ا ن و أ ن تعظم ا ل أ و ص ا ف أ ن يعظم وصف ا ل ا س ت ق ا م ة وصف الالتزام به و أ ن يعظم وصف ا ل إ ق ا م ة عليه ولهذا ك ل م ة ا ل ا س ت ق ا م ة تشمل كما فسرها ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم الثبات على الدين استقام يعني ثبت على الدين واستقام قالوا بمعنى عمل الطاعات وابتعد عن مساخط الله وعن المحرمات وهذا معناه ا ل أ خ ذ في وسائل الثبات ا ل ا س ت ق ا م ة بالجهاد ب أ ن و ا ع ه وهذا و س ي ل ة من ا ل و س ا ل ا ا س ت ق ا م ة بلزوم ا ل س ن ة و ا ل إ خ ل ا ص لله جل وعلا وهذا هو ح ق ي ق ة الدين إ ذ ن فلفظ ت ق ا م يعني صار له وصف ا ل إ ق ا م ة مبالغا فيه يعني كثيرا بحيث إ ن ه لزمه ولم يتغير عنه ولم يتبدل عنه وهذا هو المقصود هنا إ ذ ن قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قل آ م ن ت بالله ثم استقم يعني لتكن إ ق ا م ت ك بعد ا ل إ ي م ا ن بالله على هذا ا ل إ ي م ا ن عظيمه بحيث يكون وصف ا ل إ ق ا م ة لك ملازما وهذا يعظم معه تعظم معه هذه ا ل و ص ي ة لهذا أ ث ن ى الله جل وعلا على عباده المستقيمين بقوله جل وعلا إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون ف إ ذ ا هذا الحديث شمل أ م و ر الاعتقاد و أ م و ر الظاهر والباطن أ ع م ا ل الجوارح واعمال القلوب وشمل الحس على السبات على على هذه الطاعه فهذه ا ل و ص ي ة صارت إ ذ ن و ص ي ة ج ا م ع ة وما أ ع ظ م ه ا من و ص ي ة قل آ م ن ت بالله ثم استقم يعني على ا ل إ ي م ا ن بتعظيم امر ا ل إ ق ا م ة عليه والازدياد من خلال ا ل إ ي م ا ن وعن أ ب ي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما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 ومعنى احللت الحلال فعلته معتقدا حله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو الحديث الثاني والعشرين وهو الحديث الثاني والعشرون من هذه الاحاديث النوويه قال رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت, إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان و أ ح ل ل ت الحلال وحرمت الحرام ولم أ ز د على ذلك شيئا أ د خ ل ا ل ج ن ة قال نعم في هذا الحديث ذكر بعض العبادات وهي ع ب ا د ة ا ل ص ل ا ة والصيام و إ ح ل ا ل الحلال وتحريم الحرام وقد جاء في ر و ا ي ة أ خ ر ى قد تكون هي أ ص ل هذا الحديث أ ن رجلا من ا ل أ ع ر ا ب جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ه عن أ م و ر ا ل إ س ل ا م فقال الرجل للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ت ا ن ا رسولك يزعم أ ن ك تزعم أ ن الله أ ر س ل ك آه الله أرسلك قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم فقال أ ت ا ن ا رسولك يزعم انك تزعم ان الله افترض علينا خمس صلوات إ ل ى آ خ ر ه في آ خ ر ه قال الرجل ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والذي, والذي بعثك بالحق لا أ ز ي د على هذا شيئا فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دخل الجنه انصدر وفي ر و ا ي ة من سره أ ن ينظر إ ل ى رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة فلينظر إ ل ى هذا وهناك روايات أ خ ر في مجيء اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الفرائض و ا ل ص ل ا ة والصيام و ا ل ز ك ا ة والحج وهذه ا ل أ ح ا د ي ث تدل على أ ن من فعل هذه الواجبات ممتثلا متقربا بها إ ل ى الله جل وعلا فصلى الصلوات ا ل م ك ت و ب ة مطيعا لله جل وعلا وصام و ذ ك ى مطيعا لله وصام مطيعا لله وحج مطيعا لله وحل الحلال مطيعا لله وحرم الحرام مطيعا لله أ ن ه من أ ه ل ا ل ج ن ة و ا ل ح د ي ث م ت ع د د في ذلك بعضها يرتب ثواب ا ل ج ن ة على ك ل م ة التوحيد وبعضها يرتب ثواب ا ل ج ن ة على ا ل ص ل ا ة وبعضها يرتب ثواب ا ل ج ن ة على الصيام في الفاظ م خ ت ل ف ة وروايات م ت ع د د ة الحاصل أ ن هذه الروايات التي فيها ترتيب دخول ا ل ج ن ة على بعض ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة المقصود بها أ ن ه ا إ ذ ا فعلت مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع أ و إ ذ ا فعلت هذه ا ل أ ف ع ا ل مع الاتيان بالتوحيد وهذان احتمالات كما ذكرت لك ا ل أ و ل أ ن ه ا مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع والثاني أ ن ه مع الاتيان بالتوحيد ل أ ن ه به تصح الصلاه ة ت ق ب ل ا ل ز ك ا ة ويصح الصيام إ ل ى آ خ ر ه وهذا معناه ان قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم أ و دخل ا ل ج ن ة إ ن صدق أ ن دخول ا ل ج ن ة متنوع وهذا الظاهر دلت عليه ا ل أ د ل ة ا ل أ خ ر ى فما جاء في النصوص في ترتب دخول ا ل ج ن ة على بعض ا ل أ ع م ا ل فهو حق على ظاهره و أ ن من أ ت ى بالتوحيد وعمل ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ب أ ي عمل ف إ ن ه موعود ب ا ل ج ن ة والله جل وعلا وعده ومن أ ص د ق من الله حديثا ودخول ا ل ج ن ة في النصوص تاره يراد به الدخول ا ل أ و ل ي و ث ا ر ا يراد به الدخول ا ل م آ ل ي وهذا في ا ل إ ث ب ا ت يعني إ ذ ا قيل دخل ا ل ج ن ة فقد يراد بالنصر انه دخل يدخلها أ و ل ا يعني مع من يدخلها أ و ل ا ولا يكون له عليه عذاب قبل ذلك فيغفر له إ ن كان من أ ه ل الوعيد أ و ي ك ث ر الله جل وعلا عنه خطاياه الى آ خ ر ذلك أ و يكون المقصود بدخل ا ل ج ن ة أ ن الدخول مالي بمعنى أ ن ه سيؤول إ ل ى دخول ا ل ج ن ة كقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قال لا إ ل ه إ ل ا الله دخل ا ل ج ن ة من كان آ خ ر كلامه لا إ ل ه إ ل ا الله دخل ا ل ج ن ة من صلى الصلوات المكتوبات كان له عند الله عهد أ ن يدخله ا ل ج ن ة يدعى الصائمون يوم ا ل ق ي ا م ة من باب الريان وهكذا في أ ح ا د ي ث كما ذكرت لك م ت ن و ع ة ف إ ذ ا ا ل أ ح ا د ي ث التي فيها دخول ا ل ج ن ة ب ا ل إ ث ب ا ت تاره يراد منها الدخول ا ل أ و ل ي وتاره يراد منها الدخول المالي ويترتب على هذا النفي ف إ ذ ا نفي دخول ا ل ج ن ة عن عمل من ا ل أ ع م ا ل يراد به نفي الدخول ا ل أ و ل أ و نفي الدخول المالي والذي ينفع عنه الدخول ا ل أ و ل هم أ ه ل التوحيد الذين لهم ذنوب يطهرون منها إ ن لم يغفر الله جل, يغفر الله جل, يغفر الله جل وعلا و أ م ا الذين ينفى عنهم الدخول المالي يعني لا يدخلونها أ و ل ا ولا مالا لا يؤولون إ ل ى ا ل ج ن ة أ ص ل ا فهؤلاء أ ه ل الكفر في ا ل أ و ل مثلا قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يدخل ا ل ج ن ة قتاه لا يدخل ا ل ج ن ة قاطع رحم لا يدخل ا ل ج ن ة نمام و ا ش ب ه ذلك فهذه فيها أ ن ه لا يدخل ا ل ج ن ة ا ل م ع ن ى أ ن ه لا يدخلها أ ب د ا ً لا لا يدخلها أ و ل ا واذا وفي بعض النصوص نفي دخول ا ل ج ن ة الدخول المالي يعني أ ن ه م لا ي ق و ل و ن إ ل ى ا ل ج ن ة ع ص ل ا ً بل م أ و ا ه م النار خالدين فيها كقوله جل وعلا ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم ن ا ل خ ي ا ر وكما في قوله جل وعلا فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة و م أ و ا ه النار وما للظالمين من أ ن ص ا ر إ ذ ن فتحصل لنا كقاعده عامه من قواعد أ ه ل ا ل س ن ة في فهم آ ي ا ت و ح ا د ي ث الوعيد أ ن ا ل آ ي ة أ و الحديث, أن الآية أو الحديث إ ذ ا كان فيه إ ث ب ا ت دخول ا ل ج ن ة على فعل من ا ل أ ف ع ا ل ف إ ن هذا ا ل إ ث ب ا ت ينقسم إ ل ى دخول أ و ل بمعنى أ ن ه يغفر له فلا يؤاخذ أ و أ ن ه ليس من أ ه ل الحساب أ و أ ن الله جل وعلا خفف عنه فيدخلها أ و ل ا أ و أ ن ه ليس من أ ه ل الدخول او أ ن ه من أ ه ل الدخول المالي وهكذا عكسها أ ن ه لا يدخلها أ و ل ا أ و لا يدخلها أ و ل ا ومالا على حد سواء وهذا من القواعد ا ل م ه م ة عند أ ه ل ا ل س ن ة التي خالفوا بها الخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة إ ل ى آ خ ر ه اذا تقررت هذه ا ل ق ا ع د ة فهذا الحديث فيه ذكر دخول الجنة على أ ن ه لا يزيد على هذه شيئا ولم يذكر في ذلك أ ن ه فعل ا ل ز ك ا ة ولا أ ن ه أ ت ى بالحج ومن ترك ا ل ز ك ا ة فهو من أ ه ل الوعيد ومن ترك الحج فهو من أ ه ل الوعيد وهكذا ف إ ذ ا تقرر هذا فقوله ولم أ ز د على ذلك شيئا اادخل ا ل ج ن ة قال نعم محمول على أ ح د ت و ج ه ي ه ا ل أ و ل أ ن في قوله لم أ ز د على ذلك شيئا يعني أ ن ه فعل الواجبات التي أ و ج ب الله جل وعلا فيدخل في ذلك فيتدخل الواجبات في قوله حرمت الحرام ل أ ن ترك الواجبات حرام فهو إ ذ ا حرم ترك المحرمات معنى أ ن ه فعلها والتوجيه الثاني أ ن هذا الحديث يفهم مع غيره من ا ل أ ح ا د ي ث ك ق ا ع د ة أ ه ل ا ل س ن ة في نصوص الوعد والوعيد و أ ن ن ا لا نفهم نصا من نصوص الوعد أ و من نصوص الوعيد على حدثه بل نضمه إ ل ى أ ش ب ا ه ه فيتضح المقام سيكون إ ذ ن دخوله ل ل ج ن ة مع وجود الشروط وانتفاء الموانع أو ي ق ا ل دخول ا ل ج ن ة هنا مع الاقتصار على ما ذكر دخولا ماليا و إ ذ ا أ ت م ف إ ن ه يدخل دخولا أ و ل ي ا ولا بد أ ن ه إ ذ ا كان على ذلك النحو ف إ ن ه من أ ه ل ا ل ج ن ة ل أ ن الله جل وعلا هو الذي وعده بذلك وبلغه رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قوله إ ذ ا صليت المكتوبات يدل على تعلق ذلك برمضان وهو إ ذ ا صليت المكتوبات يتعلق ذلك بالصلوات الخمس وهذا يخرج ا ل ن و ا ف و كذلك قوله صمت رمضان تعلقه بالشهر الواجب وهذا يخرج النواه وقوله و أ ح ل ل ت الحلال هذا اختلف فيها العلماء على قولين القول ا ل أ و ل هو الذي ذكره النووي في آ خ ر ذكره الحديث حيث قال ومعنى أ ح ل ل ت الحلال فعلته معتقدا حله وهذا وجه عند أ ه ل العلم ل أ ن معنى أ ح ل ل ت الحلال أ ن ه اعتقد وفعل والوجه الثاني أ ن ه اعتقد ولم يفعل فمعنى قوله أ ح ل ل ت الحلال يعني اعتقدت حل كل ما أ ح ل ه الله جل وعلا وليس في نفس اعتراض على ما أ ح ل الله جل وعلا وهذا أ ح د المعنيين والمعنى ا ل أ و ل الذي ذكره النووي أ ن إ ح ل ا ل الحلال يقتضي أ ن تفعل أ و أ ن تعمل أ و أ ن ت أ ت ي الحلال الذي أ ح ل ه الله جل وعلا لك والا تستنكف عنه بمعنى أ ن من حرم على نفسه شيئا من الحلال مطلقا ف إ ن ه لم يحل الحلال فعلا وهذا المعنى ليس بشكل جيدا عندي ل أ ن فعل كل حلال ممتنع قد لا يستطيعه كل أ ح د ل أ ن الحلال ولله الحمد كثير جدا والمباحات ك ث ي ر ة ف إ ت ي ا ن ه فعله باعتقاد حله هذا صعب ومثل هذا الرجل السائل لا يعلق بكل شيء وهذا أ ي ض ا مما يكون في غير ا ل ا خ ت ط ا ع ه والوجه الثاني الذي ذكرناه أ ن قوله أ ح ل ل ت الحلال يعني اعتقدت ح ل ه فلم ي أ ت ي في نفس ريب من أ ن ما أ ح ل الله جل وعلا فهو حلال فهذا ظاهر طيب يعني ظاهر من الحديث حسن وهو أ و ل لا ى ل أ ن ه لا يلزم عنه لوازم غير ج ي د ة و أ م ا قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حرمت الحرام أ و قول الرجل حرمت الحرام فقال ولم أ ز د على ذلك شيئا ادخل ا ل ج ن ة فقال نعم فتحريم الحرام يشمل المرتبتين يشمل الاعتقاد والترك فتحريم الحرام أ ن تعتقد حرمته و ا ل ث ا ن ي ة أ ن تفعل ما اعتقدته من ترك ا ل م ح ر م ة فمن اعتقد ح ر م ة الحرام وفعل فهو من أ ه ل ا ل و ع ي يعني من أ ه ل العصيان و أ م ا من لم يعتقد ح ر م ة الحرام فهو كافر ل أ ن ه ما صدق الله جل وعلا في خبره أ و ل أ ن ه اعتقد غير ما أ م ر الله جل وعلا باعتقاده ف إ ن الاعتقاد بتحريم المحرمات فرض من الفرائض وعقيده لا بد منها ل أ ن معناه الالتزام ب أ م ر الله جل وعلا و أ م ر رسوله صلى الله عليه وسلم م وسلم والنهي ونهي رسوله صلى الله الله صلى عليه نهي ن ع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 كل الناس يغدو فبائع ن س يغدو ف هذا فمعتقها موبقها مسلم رواه ه أو الحديث وهو الحديث الثالث والعشرون حديث عظيم جدا والفاظه جوامع كلمه للمصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو من ا ل أ ح ا د ي ث التي تهز النفس ه ا وتدخل القلب بلا استئذان يعني أ ن فيه ما ي ر ف ق القلب ويحمل على ا ل ط ا ع ة ب ت أ ث ي ر ه على كل نفس و أ ل ف ا ظ ه تدل عليه ق د قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيه الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن والحمد لله ت م ل أ الميزان وسبحان الله والحمد لله ت م ل ا ن ي أ و قال تملا ما بين السماء و ا ل أ ر ض و ا ل ص ل ا ة نور والصدقه برهان والصبر ضياع و ا ل ق ر آ ن ح ج ة لك أ و عليه كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أ و موبقها وهذه أ ل ف ا ظ ع ظ ي م ة ل ل غ ا ي ة و ا س ت م ل ت على أ ح ك ا م كثيرة و و ف ا ي ا ع ظ ي م ة دخلت في أ ب و ا ب ك ث ي ر ة من أ ب و ا ب الدين فقوله في أ و ل ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن الطهور المقصود به ا ل ط ه ا ر ة التطهر ف إ ن ص ي غ ة فعول المقصود منها الفعل يعني ما يفعل فالطهور هو التطهر كما أ ن الفطور هو فعل الابطاء والسحور هو الفعل نفسه وهكذا بخلاف الطهور بالفتح ف إ ن ه ما يتطهر به يعني الماء يسمى طهور و أ ك ل ت السحر تسمى سحور بالفتح والفطور يسمى فطور بالفتح إ ذ ا كان المراد الذي يؤكل أ م ا الفعل نفسه فهو طهور ل ل ط ه ا ر ة و ش ح و ر للتسحر وهكذا فقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا الطهور يعني التطهر وهذا اختلف فيه العلماء على قولين ا ل أ و ل أ ن المراد بالطهور هنا التطهر من النجاسات ا ل م ع ن و ي ة أ و مما ينجس القلب والروح والجوارح من الشرك و ا ل ر ي ا ء وفعل المحرمات وترك الواجبات و أ ش ب ه ذلك وهذا أ خ ذ و ه من قول الله جل وعلا وثيابك ف ط ه ر على أ ح د تفسيرين فان التطهير هنا فسر ب أ ن المقصود به تطهير من الشرك والنجاسات ا ل م ع ن و ي ة وفسر أ ي ض ا قوله جل وعلا إ ن ه م أ ن ا س يتطهرون بالامتناع عن فعل ا ل ف ا ح ش ة وهذا التفسير له ماخذه ما من ا ل ق ر آ ن وظاهر دليله من أ ن ا ل ط ه ا ر ة هنا المقصود منها ط ه ا ر ة القلب و ط ه ا ر ة الجوارح واللسان من المحرمات أ و من ترك الواجبات وكونها على هذا المعنى شطر ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ا ل ط ه ا ر ة ترك و ا ل إ ي م ا ن قسمان فعل وترك فصار ا ل ط ه ا ر ة بالمعنى هذا شطر ا ل إ ي م ا ن يعني نصفه ل أ ن ه إ م ا أ ن تترك أ و تفعل ف إ ذ ا طهرت نفسك وجوارحك يعني جعلتها ط ا ه ر ة مما حرم الله جل وعلا في القلب واللسان والجوارح فقد أ ت ي ت بما هو نصف ا ل إ ي م ا ن وهو الترك فيبقى ا ل أ م ر وهنا نقول لماذا نبه على الترك ولم ينبه على الفعل وهو الاتيان بالواجبات الجواب أ ن الترك أ ع ظ م ف إ ن ترك المحرمات أ ع ظ م من الاتيان بالواجبات لهذا تجد أ ن كثيرين ي أ ت و ن بالواجبات ولا يصبرون عن المحرمات نسال الله العافيه و ا ل س ل ا م ة ومن يترك المحرمات ف إ ن ه يسهل عليه أ ن ي أ ت ي بالواجبات الوجه الثاني من كلام اهل العلم يعني التفسير الثاني أ ن الطهور هنا المقصود به ا ل ط ه ا ر ة بالماء أ و بما هو بدل الماء و ا ل ط ه ا ر ة تكون ط ه ا ر ة كبرى أ و صوره يعني غسل الجنابه أ و غسل ا ل م ر أ ة من الحيض والنفاس أ و ا ل ط ه ا ر ة الصوره في التطهر ل ل ص ل ا ة وهنا جعلها شطر ا ل إ ي م ا ن ل أ ن الله جل وعلا جعل ا ل ص ل ا ة إ ي م ا ن ا فقال جل وعلا وما كان الله ليضيع إ ي م ا ن ك م يعني صلاتكم حين توجهوا إ ل ى ا ل ق ب ل ة بعد بيت المقدس فقال طائفه من المسلمين كيف ب أ م ر الذين صلوا إ ل ى بيت المقدس ولم يدركوا ا ل ص ل ا ة إ ل ى ا ل ك ع ب ة ف أ ن ز ل الله جل وعلا قوله وما كان الله ليضيع إ ي م ا ن ك م يعني صلاتكم و ا ل ص ل ا ة مفتاحها التطهر ف إ ن ه ا لا تصح إ ل ا ب ا ل ط ه ا ر ة فلها شروط فيها شروط قبلها ولها واجبات و أ ر ك ا ن فيها يعني ب ا ل ص ل ا ة فما قبلها أ ع ظ م ه في فعل العبد ا ل ط ه ا ر ة فصارت شطرا بهذا الاعتبار فيكون إ ذ ن قوله الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن يعني التطهر شطر ا ل إ ي م ا ن الذي هو ا ل ص ل ا ة ل أ ن ا ل ص ل ا ة ر أ س أ ع م ا ل ا ل إ ي م ا ن وهناك تفسيرات أ خ ر في أ ه ل العلم يعني اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا لكن هذان قولان مشهوران في هذا المقال قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحمد لله ت م ل أ الميزان الحمد لله الحمد هذه ك ل م ة فيها إ ث ب ا ت الكمالات ل أ ن حمد بمعنى أ ث ن ى على غيره بما فيه من صفات الكمال فحمد لفلان صنيعه يعني أ ث ن ى عليه بصفات كمل فيها بما يناسب البشر ل أ ج ل صنيعه ومنه يدخل في الحمد بهذا الاعتبار أ ن ه يثني عليه شاكرا له يعني باللسان فالحمد لله معناها الثناء على الله جل وعلا ب إ ث ب ا ت صفات الكمال له جل جلاله فالحمد على هذا يدخل فيه حمد حمد الله وهو الثناء عليه على ما اتصف به من صفات الكمال والجلال والجمال حمد لله على ربوبيته يعني على اسمه الرب وعلى وصف ا ل ر ب و ب ي ة له وحمد لله جل وعلا على إ ل ه ي ت ه وعلى أ ن ه ا ل إ ل ه وحمد لله جل وعلا على أ س م ا ئ ه وصفاته ونعوت جلاله وكماله وحمد لله جل وعلا على ا ل ق ر آ ن على كلامه وحمد لله جل وعلا على أ م ر ه الكوني و ا ل ق د ر وحكمه في بريته وحمد لله جل وعلا على أ م ر ه الشرعي فالحمد في نصوص الكتاب و ا ل س ن ة تكتنفه هذه ا ل أ ن و ا ع ا ل خ م س ة التي ذكرنا ولهذا تجد أ ن ه في ا ل ق ر آ ن ي أ ت ي الحمد متعلقا ب أ ح د ه ا ب أ ح د هذه ا ل خ م س ة لا غير انظر مثلا الحمد لله رب العالمين تعلق ب ا ل ر ب و ب ي ة الحمد لله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وجعل الظلمات والنور فهذا ايضا في ا ل ر ب و ب ي ة الحمد لله الذي انزل على عبه د الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والارض فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وهكذا في نصوص ك ث ي ر ة في الكتاب و ا ل س ن ة ف ا ذ ا الحمد اثبات الكمالات إ ث ب ا ت نعوث الجلال والكمال وهذا مستغرق فيه جميع ا ل أ ن و ا ع لله جل وعلا ل أ ن ك ل م ة ال هذه الحمد لله ال ت ي تسبق حمد هذه للاستغراق استغراق جميع أ ن و ا ع الحمد ل أ ن ه ا دخلت على مصدر حمد يحمد حمدا وقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين يعني جميع أ ن و ا ع المحامد م س ت ح ق ة لله جل وعلا واللام هنا في قوله لله الحمد لله يعني الحمد المستحق لله جل وعلا الذي أ ث ن ي به على الله جل وعلا يملا الميزان ف إ ذ ا قال العبد الحمد لله ف إ ن هذه تملا الميزان كما جاء في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة الذي رواه البخاري وغيره أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إ ل ى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فالحمد إ ث ب ا ت وكما س ي أ ت ي ف ي سبحان الله والحمد لله أن الحمد والتسبيح متلازمان. وقوله ا متلازما ل ت س ب ي ح و هنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت م ل أ الميزان على قاعدتنا أ ن ا ل م ل أ هنا على ظاهري حسي وليس ملا معنويا كما قاله ط ا ئ ف ة وهذا نوع من ا ل ت أ و ي ل ل أ ن الدخول في ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة بما لا يوافق ظاهر اللفظ هذا نوع من ا ل ت أ و ي ل المذموم ف إ ذ ن نقول الحمد لله تملا الميزان على ظاهرها وهو أ ن الله جل وعلا ي أ ت ي بهذه ا ل ك ل م ة ف ي م ل أ بها الميزان والله جل وعلا يوم ا ل ق ي ا م ة يجعل في الميزان ا ل أ ع م ا ل فيزنها فتكون ا ل أ ع م ا ل التي هي أ ق و ا ل واعتقادات وحركات تكون في الميزان فيثقل بها و يخف بها ميزان آ خ ر ي ن ف إ ذ ا على ظاهرها أ ن الحمد لله هذه ت م ل أ الميزان وهنا نظر أ ه ل العلم في قوله ت م ل أ الميزان لماذا خ ا ر ت ت م ل أ على ت ف س ي ر ه ا ل أ و ل أ ن ت م ل أ نفهم منه أ ن ه ا لا توضع أ و ل ا يعني لا يؤتى بالحمد أ و ل ا فتوضع في الميزان و إ ن م ا الذي يؤتى الأعمال يؤتى به ا ل أ ع م ا ل فتوضع في الميزان فيؤتى بالحمد فتملا الميزان هذا تفسير والتفسير الثاني أ ن ا ل إ ي م ا ن والدين نقصان نصف تنزيه إ ث ب ا ت الكمالات والتنزيه فيه التسبيح التنزيه تنزيه الرب جل وعلا عن النقص في ربوبيته أ و في الهيته أ و في أ س م ا ئ ه وصفاته إ ل ى آ خ ر ه هذا فيه إ ب ع ا د عن النقائص والحمد إ ث ب ا ت للكمالات ف إ ذ ا وضعت سبحان الله أ و ل ا فالحمد لله ت أ ت ي ثانيا ف ت م ل أ الميزان ونفهم من قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ق ي ل ث ا ن ي في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أ ن التسبيح أ ك ث ر من ج ه ة وضعه في الميزان فيكون الحمد تتم لذلك وقد ي ت أ ي د هذا بشيء وهو أ ن التسبيح المعاني يطول ذكرها لكن نذكر ف ا ئ د ة التسبيح يختلف عن ا ل ح م وهو أ ن التسبيح فيه تخليه ومعلوم أ ن ا ل ت خ ل ي ة بلا شيء يوضع محلها أ ن ه ا ليست م ح م و د ة بمعنى أ ن ه إ ذ ا قال أ ح د أ ن ا س أ خ ل ي هذا المسجد مما فيه من مما فيه من ا ل أ ش ي ا ء والدواليب والفرش ونحو ذلك لم يكن محمودا بفعله إ ل ا إ ذ ا قال و آ ت ي بغيره مما هو أ ح س ن م ن ف أ ض ع ه ف ي ه فالتسبيح تنزيه والتنزيه قد يكون ناتجا عن قصور في إ ث ب ا ت الكمالات لله جل وعلا فيقول إ ن الله جل وعلا منزه عن كذا ومنزه عن كذا منزه عن كذا ثم لا يصفه جل وعلا بشيء فلهذا كان التسبيح والحمد متكاملا فالتسبيح تخليه والحمد ب ا ل ن س ب ة للقلب ت ح ل ي ة و ا ل ت خ ل ي ة تسبق ا ل ت ح ل ي ة كما هو مقرر في علوم ا ل ب ل ا غ ة ف إ ذ ا جاء التسبيح في نصوص ك ث ي ر ة مضافا إ ل ى الله جل وعلا بمعنى سلب النقائص ونفي النقائص عن الله جل وعلا في ربوبيته و إ ل ه ي ت ه و أ س م ا ئ ه وصفاته وفي قدره و أ م ر ه الكوني وفي شرعه وحكمه الدين في هذه ا ل خ م س ة تقابل بها ا ل خ م س ة التي فيها إ ث ب ا ت الكمالات في الحمد فكل و ا ح د ة منها نزهت عن الله جل وعلا جاء الحمد ب إ ث ب ا ت الكمال اللائق بالله جل وعلا محلها وهذا لو فقهه العبد لكان سبحان الله والحمد لله في لسانه أ ع ظ م من أ ي شيء يشتغل به عنها من غير ذكر الله جل وعلا وذكر و ا ل ق ر آ ن العظيم ف إ ذ ن هذه ا ل ك ل م ة خ ف ي ف ة سبحان الله والحمد لله لكنها ع ظ ي م ة ل أ ن فيها الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا بجميع جهاته ف ي ه ا ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل إ ل ه ي ة و ا ل أ س م ى والصفات وفيها إ ث ب التحليل الحلال والتحريم الحرام وفيها الاعتقاد الحسن في القدر وفيها الاعتقاد الحسن فيما يتصرف الله جل وعلا به في ملكوته إ ل ى آ خ ر ذلك من المعاني لهذا قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحمد لله تملا الميزان يكون هنا الملا بعد التنزيه وهو التسبيح قال وسبحان الله والحمد لله تملان أ و تملا ما بين السماء و ا ل أ ر ض سبحان الله يعني تنزيها لله جل وعلا عن, عن النقائص في ربوبيته و إ ل ه ي ت ه و أ س م ا ئ ه وصفاته وشرعه ودينه وعن أ م ر ه الكون وقدره والحمد لله إ ث ب ا ت الكمالات لله جل وعلا فهما متكاملان قال تملا أ و قال تملان ما بين السماء و ا ل أ ر ض إ ذ ا كان اللفظ تملان فكل و ا ح د ة على اعتبار و إ ذ ا كان اللفظ المحفوظ تملا وهو ا ل أ ظ ه ر تملا ما بين السماء و ا ل أ ر ض ف إ ن سبحان الله والحمد لله ك ل م ة و ا ح د ة ل أ ن مدلولها واحد وهو كما ذكرنا التنزيه و ا ل إ ث ب ا ت قوله ت م ل أ ما بين السماء والارض ما المقصود بذلك إ ذ ا أ ط ل ق لفظ السماء هنا فالمقصود به السماء الدنيا والسماء تطلق في النصوص ويراد بها العلو ب ع ا م ة أ ل م تر ى كيف ضرب الله مثلا ك ل م ة ط ي ب ة ك ش ج ر ة ط ي ب ة أ ص ل ه ا ثابت وفرعها في السماء يعني في العلو أ امنتم من في السماء يعني من في العلو وهكذا ف إ ذ ا أ ط ل ق لفظ السماء وحده يعني بلا السماوات مفرد ف إ ن ه قد يراد به العلو وقد يراد به و ا ح د ة السماوات وهي السماء الدنيا و خ ا ص ة إ ذ ا جعل أ و قوبل بالارض فقوله هنا ت م ل أ ما بين السماء و ا ل أ ر ض يعني أ ن ه ا ت م ل أ هذا الفراغ الكبير الذي بين ا ل أ ر ض وما بين السماء نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من الشريط الوجه مواصلة الاستماع هذا على